وَلِيُبَوِّئَهُمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدًا مَشْرِقِيًّا فَلَبِئْسَ الْقَرِيبُ وَلَئِنْ يَنْفَعْكُمْ الْيَوْمَ إن لَمْ تُنْكَمْ إِنَّكُمْ فِي عَذَابٍ مُشْتَرِكُونَ أَمْ فَأَنْتَ تُسْمِعُ أم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون அவுரிய கல்லவிதன உம் பன்னிம் முதன் ஃபஸ்தம் சி பில்லவி ஊஷிய இலய இன் ி மு கீலக்கி கௌமிக வச துஷ்டரு المن ارسل ما من قبلك من رسول ما اجعلنا من دون الرحمن الهات يعبدوا